وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوِلْدَانُ مُخَلَّذُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا آليهم ثياب سندس خبراء واستبرق وحل اساور من فضه وحل اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ الليل فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ أَعْمَالَهُمْ يَوْمًا 110. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 111. هذه تذكرة 114. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 115. وما تشاءون إلا أن يشاء الله 116. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 114. فالملقيات ذكرا 115. عذرا أو نذرا 116. إنما توعدون لواقع 117. فإذا النجوم طمست 118. وإذا السماء فرجت 119. الجبال نسفت 110. وإذا الرسل 110. لأي يوم أجلت 111. ليوم الفصل 112. وما أدراك ما يوم الفصل 113. ويل يومئذ للمكذبين 114. 118. كذلك نفعل بالمجرمين 119. ويل يومئذ للمكذبين 110. ألم نخلقكم من ماء مهين 111. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر 112. فقدرنا فنعم القادرون 113. ويل يومئذ للمكذبين 114. ألم نجعل الأرض كفاتا 115. أحياء وأمواتا شامخات و اسقيناكم ماء فرات ويل يومئذ للمكذبين انقلبوا الى ما كنتم به تكذبون 121. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 122. لا ظليل ولا يغني من اللهب 123. إنها ترمي بشرر كالقصر 124. 117. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون 119. ولا يؤذن لهم فيعتذرون 110. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل 110. جمعناكم والأولين كَانَ فإن كان لكم كيد فكيدون 112. ويل يومئذ للمكذبين 113. إن المتقين في ظلال وعيون 114. وفواكه مما يشتهون 115. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 116. إنا كذلك نجزي المحسنين 117. 119. قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 110. ويل يومئذ وَإِذَا قِيلَ 111. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ بابي اي حديث بعده يؤمنون